وطيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذٰلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ حُزْلُفًا غَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم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 وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ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 كان من عند الله وكفرتم به وشهد شَاهِدٌ من بني إسرائيل على مثله فَآمَنَ واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ نُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِن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 إِنِّي تَبِعْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أولئك الذين نتطبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سجاأتهم في أصحاب الجنة بعد الصدق الذي كانوا يعدون والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان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 وَأَذْكُرْ أَخَاهُ عَادَ إِذْ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْنِ نُذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي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 وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا آمَنكُم بِهِ فِيمَا إن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا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 وَإِذْ سَارَتْ إِلَيْكَ نَثْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أنصتوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ قَوْمِهِمْ Allahu ya kovman, inna semiğne kitabın azla min bagdemusab, muddıqlı ma bine yedehi, yehdi ila al hakkı, wa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 يوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فاذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Fasbir kma sabr elul alažm min Rrsul ve la taştajil lhm kân nhm ym فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم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 Ta, ıza, eskuntu them, f shudul wazat, f ımma menen bagd, wımma fda, an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 Zalik beyne Allah mola, lüzzin âmanu ve ân el kafirin la mola lâm. In Allah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 فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا لَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَأْكَلٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَن هُوَ خَالِدٌ في النار وسقوا حَمِيمًا فَتَطَّعَمَ أَلْسِنَتُهُمُ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حتى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدا وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم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 اصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ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 فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَظْوَانَهُمْ وَلَوْنَ شَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبل أخباركم.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 تُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَرَىكُمْ أَعْمَالُكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أجوركم وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إن يَسْأَلُكُمُهَا فَيَحْفَكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَأَ نْتَ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَنِ تُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ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 وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءِ و غضب الله عليهم ولعنهم واعد جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا سَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُقِرُّوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا İnna lәzīn ybaʿyūn k. İnna ma ybaʿyūn Allah. Yedu Allah thawqa aidihim. Fman keth fınna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 Belvananı tüm elleen qberulu el müminune ile ehli ebedem özü yine zeni kefi quulu bi kum ve vananı tüm vanssev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 بِكَانَ اللَّهُ وَثَوْرَ الرَّحِيمَ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا طَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ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 ve louqat al-kumul-lazin kfarola velloul-adbara sümma la yeddoun waliyaa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 هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدِيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغُ مَحِلَّهِ فَلَوْ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ ونساء منا تلم تعلمهم أن تقاهم فتصيبكم منهم عرَّة بغير علم ليدخل الله في رحمته ما يشاء.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 فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ على الدين كله Muhammedun Resulullah والذين معه أşiddاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا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 ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فَآزَرَهُ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليويض بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم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 ya ay yehlazin aman olar fargu acvat ekim fucvotin nabi ve la tejhar olu bil qol k jehr bagvom libagvom an İnna ladin yuğzun acvat them عند رسول الله ölaikar <Sessizlik> ladin amtahna Allahu kulub them lıttqwa lham nafırtu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 يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبئ فتبين أن تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من مِنَ لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان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 فَإِنْ دَوَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ ثَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم منهم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 ان بعض الظن اثم ولا تَجَسَّسُ ولا يتبع بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله توب و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 إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم.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 اللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَال قُلْ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ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 والأرض مددناها وألقينا فيها رغاسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا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 وَيَتُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدَ قُل لَا لَدَيَّ وَقَدْ Ma yubddelu alqaul ladiy ve ma ana bi helmi ve azlifet el cenneti للمتقين غير بعيد. هذا ما ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزين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 نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنتم عليهم بجبار فذكرون بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذراً فالحاملات وقراً فالجاريات يسراً فالمقسمات أمراً إنما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 إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حقاً قل للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ izda khalu alayhi faqalu salama qala